ومن يضلد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فصل في الجمعة يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما العشاءين اللي هي المغرب والعشاء وقت إحداهما يعني جمع تقديم أو جمع تأخير لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعني ذوال الشمس أخر الظهرة حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهرة والعصر جميعاً ثم صار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء طبعا غزوة تبوك كان مسافر فكان يباح له أن يجمع قبل أن يخرج من البلد أما المقيم فلا يجوز له أن يجمع قبل أن يخرج من البلد لأن الجمع لا يجوز أو لا يباح إلا بسبب الصفر والصفر لا يكون الإنسان مسافر أو على سفر إلا إذا خرج من العمران وعن أنس معناه وسواء كان سائرا أو نازلا لأنها رخصة من رخص الصفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه يعني إيه سائرا أو نازلا المسافر حاجة من الاثنين يا سائر راكب يا نازل يعني وضع رحله عشان يمشي تاني يعني بيبيت يعني. سواء كان سائرا أو نازلا يباح له الجمعة ولكن في الأفضل له إن دب به السير الأفضل له أن يجمعه الأفضل له إذا دب به السير أما لو كان نازلا فالأفضل له أن لا يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في منه قصر ولم يجمع صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين ثم ذهب إلى عرفه فجمع في عرفة وهو نازل في عرفة فدل على جواز الجمع للنازل وجمع في مذذلفة وهو نازل في مذذلفة فدل على جواز الجمع للنازل النازل يعني ايه يعني مش مقيم لا يعني حيبيت نازل, نازل يعني نزل من, من الراحلة دبا بن سير يعني ركب الراحلة فالنبي صلى لم يجمع في منى وجمع في عرفة طب جمع في عرفة ليه؟ لأنه نازل مع إيه نازل لأهمية اليوم عايز يتفرغ للدعاء فجمع الظهر والعاصر جميعا فدل ذلك على إن الإنسان لو كان نازل يجوز له أن يجمع إن حدث له حادث أو شقى عليه الافراد. ويباح لمقيم مريض يبقى أول شيء مباح للجمع السفر ثاني شيء مريض مقيم يلحقه بطركه مشقة يبقى ده شروط الجمع للمريض إن كان مقيما طبعا لو كان مثافر يجوز له الجمع لسببين السفر والمرض أما لو كان مقيم يبقى بسبب المرض بشرط اللي هو يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع مشقة تركه يعني ترك الجمع مشقة يعني هيحصل له مشقة إلا ميجمع ففي الحالة دي يباح الجمع مشق مشقة بأي مشقة أنا مش عايز أفصل إيه هي المشقة بس أي مشقة تحدث له سواء كانت بقى مشقة بسبب الوضوء بسبب الصلاة أي مشقة للمريض يجوز له أن يجمع ها؟ طب تخلوا الأسئلة في ورقة عشان نخلص بس المقطعات ديال بتأكل من وقت الدرس كتير يعني وإحنا متأخرين فلو في ورقة ونجمعها في الآخر ون... ون... ونجوّب الأسئلة إن شاء الله لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا صفر رواهما مسلم يبقى الأسباب اللي تباح فيها الجمع إيه الخوف والمطر والصفر طيب من غير التلاتة دولة يبقى إيه يبقى المرض ابن عباس فصرها بالمرض وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر خد بالك الضبط ده مهم جدا لأن بعض الناس فهموا من الحديث إن يباح الجامع وإن لم يكن هناك عزر يعني واحد جاي من الشغلة متأخر وعايز ينم لغاية المغرب فهم جامع الظهر والعزر منايب ينفع لا لأنه فيش عزر فهو هنا الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى ضبط الحديث وقال إيه أجمعنا يعني أجمع العلماء على أن الجامع لا يجوز إلا لعزر يعني الخوف عزر والمرض عزر والسفر عزر والمطر عزر فلم يبق إلا المرض ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين والاستحاضة مرض فدل على النص الحديث في رواية أخرى في الحديث بتقول بقية الحديث يعني أراد أن يحرج أمته أن يحرج أمته يعني يضعها في حرج الحرج دل هو إيه إنه هو تخصيص الأعذار هو الحرج تخصيص الاعذار في المطر والسفر و المرض لم يأت به حديث الخوف ثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث ابن عباس يبقى بقى كل الاعذار الأخرى منها المرض فيها نصر على المستحاضه ده هيفتح لنا باب ان الاعذار كثيره فده بقى اللي هيخلي الفقهاء يضعوا اعذار اخرى في اللي جاي بقى يعني كل الاعذار اللي جايه اللي, اللي هيذكرها في الكتاب مبنيه على كلمة اراد الا يحرج امته وللمرضع لمشقه كثره النجاسه دي اول واحده بقى مقيسه المرض ايه المرضى مثلا ما هيقولهم لهم. قال المرضع. والمرضع مشقه كثره النجاسه المرضع مش مريضه انما عندها كثره النجاسه يبقى احنا ناخد منه قاعده كل واحد يشق عليه كثرة النجاسة يباح له الجامعة مريض عنده سلس بول ولا يستطيع الحركة من الفراش كل ده معينه مريض وفيها مشقة بس المرضع مش مريضة فذكر ان هو مش مريضة وكثرة النجاسة كثرة النجاسة للمرضع ليه انها بتحمل الولد وترضعه فيبولوا عليها كثيرا فده ده معنى ان المرضع لكثرة النجاسة نص عليه عن إمام أحمد. ولعاجز عن الطهاره لكل صلاه رجل عاجز عن الطهاره لكل صلاه كمن به سلس بول قياسا على الاستحاضه ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعه والجماعه اعذر ترك الجمعه والجماعه اخذناها ده بقى اي شغل يبيح ترك الجمعه والجماعه يبيح الايه الجمع زي زي ذكرناها المره اللي فاتت الاذى من المطر والوحل والثلج الخف على المال والخف على الأهل والولد ودفعة الأخبثين تطوير الإمام كل دي أعزار تبيح ترك الجمعة والجماعة فتبيح الجمعة ويختص بجواز جمع العشاءين يبقى ده مخصوص بالعشاءين فقط ولو صلى في بيته أو ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة الحنبلة خصوها بالعشائين غيرهم من العلماء قال لا هو خص بكل الصلاوات إن المطر والمرض والمطر والوحل الشديد والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبوله الثياب كل دي أعذار في الجامعة المطر الذي يبوله الثياب يعني المطر الكثير الذي يبوله الثياب يعني أنت لو هتمشي من البيت لغاية المسجد ثيابك تبل. في بول ده المطر المعذور فيه الإنسان إن هو يجمع فيه طيب بشرط أن يكون أن يكون سبب الجمع العذر مستغرق وقت الصلاة يعني أروح وأنا بصل للمغرب وأنا رايح أصل للمغرب المطر في مطر مش المطر انقطع في وقت المغرب لا المطر لم ينقطع المطر يبول الثياب إن كان فيه واحد وطين يشترط فيه مشقة يعني الواحد وطين لوحده مش عذر في إباحة الجمع انما يعتبر فيه المشقة وأنا أظن دلوقتي المشقة في الوحل والطين يسيرة جدا لأن دلوقتي بقى أسفلت حتى في بلاد الأرياف في بلكونات دلوقتي بقى... الحمد لله صبوا طب أحمر و... والبلكونات بتعمل نعمل بتحمي الجنبين ساتر بتحمي الجنبين فممكن الناس تمشي فيها دون عائق بس المسألة برضو لسه ثابتة إن مدام في عزر وفي مشقة وللإنسان أهل البلد وجدوا إن فيها مشقة واتشتموا على ذلك يباح لهم الجمع أنا بجد إن فيه تساهل كثير أو المدينة تشتيت حيث الناس عايزة تجمع وخلاص فتجمع بسرعة ف يعني الأولى عدم الجمع حتى يحصل المشقة يعني الجمع دي رخصة فلا نفعلها إلا عند المشقة في الأخر إن شاء الله. لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد بحديث ضعيف وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وروا الأثرم أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء الشيخ الأبين يقول لم أجده ولملك في الموطع النافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم حديث صحيح وقال احمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق يعني في المغرب يعني كذا صنع ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر والعصر للمطر قال أحمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار أبي بكر أبي وكر مين؟ لا أبي بكر غلام الخلال غلام الخلال ديت من الأشياء الاصطلاحية عند الحنبلة إذا ذكر أبو بكر يقصد به غلام الخلال في عندنا تلاتة أبو بكر في عند الحنبلة وكان في واحد رابع بس تركهم التلاتة مين أبو بكر المروذي, أبو بكر المروذي وأبو بكر الخلال وأبو بكر غلام الخلال تلاتة تلامزة بعض المروذي تلميزه الخلال تلميزه غلام الخلال في واحد بقى رابع اللي هو أبو بكر الخطيب البغدادي وده كان حنبلي وتشفع ساب الحنابلة خالف فعشان كده كلمة أبو بكر تحتمل حجم التلاتة يا ابو بكر غلام الخلالي يا بكر المرروذي يا بكر الخلالي ولكن الحنابله اصطلحوا ان المرروذي يقول عليه مرروذي هو اسمه المرروذي مش المروزي المروزي واحد ثاني ده بلده ده بلد, بلد. المرروذي ده اللي هو من تلامذه لمام احمد الكبار اللي هو من الجماعه المروزي اللي هو الكوسج بس ما بيقولوش عليه مروزي بيقولوا عليه كوسج او المروزي بقى واحد شافعي ولا حاجه يعني عند الحنابلة ما عندهمش غير مروازي اللي هو الكوسج ما بيقولوش عليه مروازي بيقولو عليه الكوسج يبقى أنت لو لقيت كلمة مروازي هي مروذي تخط... تصلحها في الكتاب التاني واحد إبو بكر الخلال بيسموا الخلال على طول وذكره الخلال تانية واحد بقى أبو بكر مطلقاً كده يقصد به أبو بكر غلام الخلال غلام الخلال ده اختيار أبو بكر يعني غلام الخلال الرابع أبو بكر الخطيب البغدادي وده ترك المذهب وتشفعه سبب انتقال المذهب تولي القضاء ممكن بس مش اكتهاد لأن اكتهاد الشفع واختهاد الحنبالي وأبو بكر الخطيب البغدادي ما كانش مكتهد في المكتهد فقه يعني إنما هو كان بيتولي القضاء على مذهب معين فبيغير مذهب عشان القضاء وظيفة يعني والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشديدة الباردة تبيح الجمعة قول عمر ابن عبد العزيز طبعا عمر ابن عبد العزيز من الفقهاء اللي ليه مذهب مذهب واندثر وكان من المجتهدين وده بعد الايمة الاربعة اللي ليه مذهب من الخلفاء كان ليه مذهب على اجتهاد و... وده بينفي مقولة ان الدين المشايخ ما نمشي دعب السياسة ده من ادل دليل على إن الشيخ لو تولى منصب سياسي يصلحه لأن عمر بن عزيز كان فقيه بدرس فقه في المسجد وكان أمراء بني أمية أفسدوا في البلاد أفسدا شديدا فأول ما تولى القضاء الحكم الخلافة في سنتين فقط عم الإصلاح في البلد وعمل الصلاح حتى لدرجة أنهم كانوا بيطفون على الزكاة للفقراء وما بيجدوش فقير ده دل على إن, إيه؟ إن الدين نزل أنزله الله عز وجل لسياسة الناس فخير من يسوس الناس مين الأنبياء ثم العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث روال بخاري عن أبي هريرة كانت بني إسرائيل تسوسهم مين الأنبياء وإنه لا نبي بعدي فمعنى كده أن مين ورثت الأنبياء العلماء فخير من يسوس الناس هم العلماء فأنا بقوله ما أقولها لأنه ظهرت في الفترة الأخيرة أن بعض الناس بيقولوا لا المشايخ في الجوامع والسياسه لها قذرتها لوحدها فهو دي مقوله خطا لان السياسه لها قذرتها يبقى دي السياسة. مش سياسه مش اللي, اللي ربنا نزلها هي اللي موجوده في كتب الفقه واللي انت في اخر كتاب الفقه تجد بقى الابواب السياسه الشرعيه كلها كل ابواب السياسه الشرعيه القضاء والحكم بين الناس والحكم بما أنظرها كل القضايا في آخر أبواب من أول الجنايات وانت طالع كده دي كلها السياسة الشرائية فدي جزء من الفقه من يحسنه هم الفقهاء لا دول بيدرسوا حقوق قاضي بيدرس حقوق لا ما بيدرس المزاهدة بيدرس الفقه الشرائي بيدرس سياسة الشرائية بيدرس حقوق قانون فرنسي قانون السنهوري وقانون نبليون فهو قول عمر بن عزيز يعني اختياره يعني ترجيحه يعني. ويجوز الجمع من التبعين. ماشي والله عمر بن عزيز فقيه وتولى القضاء ما فيش حد فقيه تاني تولى القضاء غيره تولى الحكم يعني خلافة خلافة ما احنا بنقول الأربعة الراشدين و... آه مش بعد عليه ابن أبي طالب معاوية الحسن وبعدين الحسن تنازل لمعاوية وبعد كده دخل بني أمية فهم الفقهاء مين اللي تولوا للخلافة في تاريخ الإسلام كله خمسة بخلاف الحسن لأن الحسن أيضا كان محتاج خمسة مين كان الخلفاء الأربعة وهو وعمر بن عزيز دول اللي كانوا ودول أصلح حتى لك خامس الخلفاء الرشدين كان مين سموه خامس مجازا إنما الخامس الحقيقة هو الحسن بن علي إنما عمر بن عزيز بلا شك كانت خلافة الرشدة بس مش هو ده مقصود كلامنا يعني ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد لأن العذرة إذا وجد استوى فيه, حال المشقة وعدم استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس باين حجرته والمسجد شيء الأثر ده ضعيف والحكم الفقهي إن لا يباح الجمع إلا في المسجد لمن أراد المسجد لأن العذر لمن أراد المسجد أما واحد حيجمع في بيته أو واحد حيصلي في بيته هو بيقوله أن البيت يعني لمن له عذر في ترك الجماعة فلا يباح له أن يجمع في بيت الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخير يعني هو مخير بين التقديم والتأخير طيب شروط جمع التقديم إباء هو يذكر هنا هذه الشروط فإن جمع تقديماً اشترطاً لصحة الجمع ثلاثة شروط أو أربعة الشرط الأول نيته عند إحرام الأولى يعني عشان يجمع جمع تقديم جمع تقديم يعني حيجمع الظهر والعصر في وقت الظهر يشترط أول شرط نيته عند الإحرام بالأولى الحديث إنما الأعمال بالنيات والراجح إن النية مش شرط نية الجمع مش شرط المهم يشترط نية الجمع قبل الثانية مش قبل الأولى لأن الأولى حيؤديها في وقتها إنما التانية هي اللي تحتاج إلى نية لأنها مقدمة فلو صلى الظهر ركعتين نقول له أنت بعد الظهر ممكن يطرق عليك نية الجامعة مثال مثلا واحد مسافر وبعدين بعد ما صلى الظهر بعد ما سلم قال طيب ما نجمع العصر بالمرة عشان أنا ما أضمنش ظروفي فهل يباح لها الجامعة ولا لا الحناب لا لا لازم ينوى الجامعة قبل الظهر والراجح نوى يجوز لان الحديث انما الحديث بالنيات اعم من ذلك ولا يشمل هذا الدليل هذا دليل لا يشمل هذه هذا الفرع لان النية متحققه قبل الفعل الفعل الثاني اللي هو مخاطب بيه انما الفعل الاول هو كده كده هيؤديه في وقته يعني الظهر هيؤديه في وقته العصر هو اللي هيؤديه قبل وقته فالعصر هو الذي يحتاج الى نيه التقديم ثاني شرط ألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف يعني صليهم وراء بعض على طول صلي ركعتين وبعد كده صلي ركعتين على طول لأن معنى الجمعة المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك إحنا حنوفق على الـ الـ الشرط ونخلف في المثال, في المثال يعني هو بيقول ألا يفرق بينهما ده إحنا موافقين عنه أنه هو مش هيفرق بينهما بس بنحو نافلة لا إحنا نقوله بقى صح أنه لا يفرق بينهما بحيث لا يطول الفاصل بينهما يعني ممكن يصلي الظهر وبعدين ينهو صلاة العصر وبعدين واحد يقف يسأله ثلاث دقائق أربع دقائق ما لم يطول الفاصل وبعدين يصلي مدام هو ناوي الجمع يبقى في نفس المجلس يجمع ما لم يطل الفصل يبقى العبرة في التفريق بينهما الضابط التفريق ما لم يطل الفصل مسألة عرفية هو بيقول بام لا يبح له أن يصلي نافلة لو صلى نافلة بطل الجامع ويبح له أن يتوضى وضوء خفيف يعني لو أحدث يروح يتوضى وضوء خفيف ويرجع بسرعة كل ده الأمر فيه أوسع من كده وإن لو إحنا قلنا طول الفصل يبقى ممكن يبقى فيه آريحية أكثر من ذلك خصوصا ان ما فيش دليل يقول لأنه معنى الجامع المقارنة. والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك لا الأمر فيه ممكن يحصل أكثر من ذلك ولكن ما لم يطل الفصل طب نخلي الأسئلة في الآخر عشان نلحق نكمل وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية العذر موجود ده ماشي ده شرط وأساسي في جمع التقديم ان يبقى العذر موجود في وقت الصلاة هو بيقول عند افتتاحهما يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وأن يستمر إلى فراغ الثانية مش إلى انتهاء وقت الثانية إلى فراغ الثانية يعني واحد مريض وعايز يجمع يجمع بشرط عايز يجمع تلك جامعة بشرط أنه يستمر العزر لغاية ما تخلص التانية يعني حيصلي المغرب والعشاء في المطر مثلا نقول له خلاص يبقى المطر يبقى في مطر المغرب والمطر بعد ما تصلي التلات ركعات وتصلي ركعتين العشاء أو أربع ركعت العشاء دول حياءة قعدوا مثلا عشر دهائي أو ربع ساعة يكون المطر في كلال ربع ساعة دي لا يتوقف المطر في هذا الوقت يعني العزر مش يستمر إلى وقت الثانية لا يستمر إلى انتهاء الصلاة الثانية وقت انتهاء الصلاة الثانية لأنه سببه وإن جمع تأخيرا إلى فراغ الثانية يعني لا انتهاء فراغ فراغ يعني أول ما يسلم من العشة يكون المطر شغال نعم على حسب غلبة الظن مش لازم يبقى يقين يعني حسب غلبة الظن اه استمرار العذر ده راجح استمرار العذر لغايه فراقه ثانيه وان جمع تاخيرا ايه بقى شروط جمع التاخير يبقى اللي فاتوا شروط جمع التقديم شروط جمع التاخير ني واشترط نيه الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنه يبقى يشترط فيها أن ينوي جمع التأخير قبل ضيق الوقت في الثانية. يعني واحد حينوي الجمع بين الظهر والعصر. نقول له المفروض قبل انتهاء وقت الظهر تكون نويت. عشان يفرق بين العاصي والجامع. لو واحد جامع يجمع بين الصلتين. إيه الفرق بينه وبين ترك الصلاة؟ هو كده كده حيطرق الظهر حتى يخرج وقته. فلازم ينوي بقلبه أنه, هو أنه يجمع لأنه يطرق للصلاة. حيفوته الوقت قبل أن يضيق وقتها عنها لأن تأخيرها حرام فيناف الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة مقارنة الجمع يعني مقارنة الصلاطين وبقاء العذر دباء الشرط التاني بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير أول شرط النية تاني شرط بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية يعني بقاء العذر لغاية ما يدخل وقت الصلاة الثانية يعني حيسافر يبقى بقاء العذر لغاية العصر لا غير لأن العذر هو المبيح للجامعة فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضى للجامعة فامتنع كمسافر قدم ومريض بريء ده الشرطين يبقى فيه ثلاث شروط لجامعة التقديم وشرطين لجمع التأخير ده أنت طبعا أنت ملزم بالكتاب ماشي؟ احنا وفقنا على أتنين بس من جمع التقديم وجمع التأخير وفقنا عليه ولا يشترط للصحة اتحاد والإمام لصحة إيه؟ الجمع لا يشترط لصحة الجمع اتحاد والإمام يعني ممكن تصلي ده وراء أمام والصلاة الأخرى وراء أمام آخر ولا أو أتحاد المأموم يعني ممكن تصلي إمام بواحد في الظهر والعصر تصلي إمام بواحد آخر فلو صلىهما خلف إمامين أو بمأمومين بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع يعني الإمام ليس من أهل الجمع أو إحدهما منفرد والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح يبقى كل داية صح يعني العبرة بالشروط اللي فاتت بس صلها منفرد صلها جماعة صل الأولى جامعة والتانية مش جامعة صل الأولى قصر والتانية مش قصر مش مشكلة مش هتفرق مش هتفرق بين الاثنين كل وكل صلاة لها حكمها فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا يبقى ده شروط صلاة الخوف شروط الصحة ايه أن يكون القتال مباح ده أول شرط مباح يعني قتل المحرم بين المسلمين ما يفعش فيه صلاة الخفر قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا يعني مترقلين وركبانا يعني راكبين يعني ممكن تصلوا رجالا أو ركبانا وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها وصلها علي وأبو موسى وحذيفة يبقى الشرط الوحيد في صلاة الخوف هو أن يكون مباحة حضرا وصفرا يعني بيقول ان الحضر والصفر ليس شرطا فيها ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر فيقصر في السفر ويتم في الحضر يعني يصل أربعة في الحضر وركعتين في الصفر يعني الخوف ليس له تأثير في عدد الصلاة في عدد ركعات بل في صفتها وبعد شروطها. يغير في الصفة وبعد الشروط على نحو ما ورد في صورة النساء أو في حديث متفق عليه. هذكره ان شاء الله. قال أحمد صحت فرات الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه. فأما حديثه سهل فأنا أختاره. وتصح الستة أوجه كلها. ستة أوجه كلها صحيحة. ودي ممكن تجيبوها من عشان من ضعش في الوقت ممكن تجيبوها من كتاب نيل الأوطار أو فتح الباري أو فتح الباري فالستة أوجه كلها في صلاة الخوف وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يبقى دي حالة مستثناء ودي الحالة السابعة دي الصفة السابعة إنه لو اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يصلي إماءا إماءا كده برأسه يعني يبقى مسك السف أو المسدس أو قعد على الاله الآلة الحرب ويصلي برأسه إماءا إلى القبلة وغيرها لأن هذه حالة ضرورة كالمريض ولا يلزم افتتاحها إليها يعني إلى القبلة قال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل قبلة وغير, وغير مستقبليها زاد البخاري قال نافع لا أرى عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يومئون طاقتهم يعني يومئون طاقتهم يعني يومئ بقدر الإمكان بقدر طاقته, بقدر طاقته يعني يعني يجي في الركوع يومئ بقدر الطاقة بقدر الطاقة يعني يومئ وهو يعني في إيه؟ قدامه بقدر ما يطيق من الاماء إماء برأس يعني لأنهم لو أتموا ركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك وكذا كذا ده قياس يعني هو بيقول قياس كلمة كذا يعني ويقاص عليه في حالة الهرب من عدو في حالة الهرب من عدو يعني عدوه هجم وأنت تهرب منه فيجوز لك أن تصلي رجالا وركبانا إذا كان الهرب مباح في حالة أنه مباح أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم كل ده يباح فيها كل ده مقيسة على صلاة الخوف نعم هرب المباح لو هرب الجيش من أكثر من مثليهم مش يحرم الفرار على المسلم إن كان الرجل يقاتل الفئة تقاتل مثليها فإن كان أكثر من مثليها يباح له الهرب أو الهرب المباح من الصائل ناس بلطغية وصائلين الصائل ده حكمه أنه يريد أن يعتدي على النفس أو المال أو العرض فيباح يباح الهرب منه خلاص. فده برضو هرب مباح أو هرب من السيل أو هرب من سبع سبع أسد هربان من جنينة الحيوانات ومسلا مطلوق على الناس فيباح الهرب منه ويجوز الصلاة الخوف أو نار نار تأكل البيوت ويهرب منها أو غريم ظالم يشترط في الغريم أنه يبقى ظالم الغريم اللي هو له مال إن عذابها كان إيه؟ غرامة وسموها غرام لانها لشده الملازمه لانها غرامه يعني شديده الملازمه لصاحبها مين ما فسموا الغريم غريم كده اللي ليه مال سموه غريم عشان كده واللي بيحب واحده بيسموه ايه مغرم عشان ايه, ايه, ايه, ايه ملازم لها الغرام الحب يعني يسموه الغرام اسم, اسم وحش يعني كلمة الغرام اسم لأن الله عز وجل لم يطلقها إلا على إيه على النار فجاء فيعني نار الهوى بقى نار الحب أو خوفي فوت وقت الوقوف بعرفة واحد خايف بيجري وقت الوقوف بعرفة نهيته أذان الفجر يوم العيد أول ما يأذن الفجر يوم العيد اللي حج حج واللي محجش محجش خلاص بقى لو واحد بقى بقى له خمس دقايق والفجر يدن وهو يبعد عن عرفة عشر دقائق مثلا هما يدوبك هو لو وقف يصلي هتضيع منه الوقوف في عرفة يبح له أن يصلي العشاء يعني أو عليه العشاء أو يبح له أن يصلي هو ايه وهو يذهب إلى عرفة حتى لو كانت في عرفة ليست في, من في وجه القبل يعني آه وهو ماشي أو, أو خاف على نفسه أو أهلها أو ماله أو ذب عن ذلك ده بقى حالة الصيال الصيال, الصيال يعني الهجوم من بلطقية مثلا أو غيره فهو بيدافع عن نفسه أو أهله أو ماله وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر ونص عليها أحمد في الأسير إذا هرب ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه قول عبد الله بن قنيس بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب تقتله فرأيته وقد حضرت ثلاث العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ إماء نحوه يعني صلي هو بيومئ برأسه الأثر ضعيف ولكن حسنه الحافظ ابن حجر ونأخذ من المثال الأثر ناخذ منه المعنى الذي يريد أن يقوله الفقه وإن خاف عدواً إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد يعني بيضرب مثال لو رجل خاف عدواً إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف فصل خل... ثم بان أمن الطريق لم يعد وحد خائف من عدو ولو صلى هيتخلف عن الرفقة فصلى صلاة خائف وهو يظن إن إيه؟ إن فيه عدو وبعدين لما مش بان أمر أمن الطريق طلع إشاعة صلاة صحيحة ولم يعد لعموم البلوى بذلك ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل وبناء تعايز يقول إن الخوف عزر فإن زال, زال الحكم واحد بيصلي صلاة الخوف وهو قاعد على الرادار فبيصلي برأس كده الرادار قدامه هجوم طائرات جاية وهو قاعد على, إيه؟ على الرادار فصلى صلاة الخائف وهو ركبان وهو راكب وبعدين في أثناء الصلاة زال الإيه؟ الخوف الطائرات دي ما طلعت مش جاية لنا ده لفت وطلعت الطائرات بتاعتنا يعمل إيه؟ يبني على صلاته يقوم بقى يستقبل القبلة وإيه؟ ويكمل صلاة مطمئن مش ده اللي عايز يقوله يعني لأن الحكم يدور مع علته مدام العلة هو أثرت كالمريض مثلا مريضه صلي جالسا ماذا ناخدناه في الصلاة إن المريض لو صلى جالسا وعفاه الله وهو جالس يبني على صلاة صحيح ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبط البطولة كر وفر لمصلحة يعني ايه يعني ممكن يصلي ويومئ إيماء وبعدين في اثناء الايماء كده يجد ايه يجد عدو فيكر منه و يعني يزوغ منه فكل ده حتى لو طال مش هيقطع الصلاه لانه طبعا مش هيزوغ وهو ثاني ثاني هو الايماء فخلاص بقى يترك الصلاه ويكر و يفر ما يامن وبعد كده يكمل صلاه حتى ولا طبط البطولة لا ما يعيدش يكمل ولا طبط البطولة يعني يكمل آه يعني صلى ركعه في الركوع لأ الرجل جاي يهجم عليه فجي طالع له في الصخرة ودب دب, دب وبعد ما موته يقول له احنا كنا فين في الركوع يكمل ده مقصده حتى لو ايه لو طال ويأخرها وصلاة الخوف ممكن يجمع فيها لأن دعا عزر فهو بيكلم عن حواله هو خلاص صلة والله متوى بيصلي ده حسن ختمها هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو حلو صلاة الخوف دي صحا ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة ده أثر الشيخ الأبين يقول لم أجده إنما ثبت بفعل بعض الصحابة وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد عايز يقول بقى مثال إن لو واحد سأل قال طب ما هو في السف تاعه حيقتله وبعد ما يقتله حيبقى في دم هيعمل إيه بقى بيقول يجوز له أن يصلي بهذه النجاسة لحاجة لحاجة لأن الصف لازم يبقى شيء يحمل سلاحه واخذه حذركم وإيه وأسلحتكم. فلازم يأخذ السلاح معاه فيحمله فيه, وهو فيه, فيه, فيه, فيه دم وليأخذوا أسلحتهم وقوله صلى الله عليه وسلم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا يجب حمل السلاح حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب لا يجب أنه يحمل السلاح في أثناء الصلاة صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له طيب على من تجب صلاه الجمعه تجب على كل ذكر ادي كده واحد مسلم 2 مكلف 3 حر 4 لا عذر له 5 خمس شروط على شروط صحه صلاه الجمعه او شروط وجوب صلاه الجمعه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 عن طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق على كل واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض حديث صحيح وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينها بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل يعني تجب على مقيم خارج البلد يسمع النداء يعني كلمه بينهما وبين الجمعه في وقت فعلها فرسخ يعني يسمع النداء حط, حط فيها كلمه يسمع النداء هم قالوا فرسخ ليه قالوا فرسخ لان هي دي المسافه اللي فيها النداء فرسخ يعني كم كيلو 5 كيلو و600 متر بيقول دي المسافه اللي فيها النداء يعني لو واحد قام وصوته في مكرافون قوي واحد على بعد خمسة كيلو يسمع النداء فبيقوله خلاص العبرة بسمع النداء وخلاص مش لازم فرصة لأنه ممكن تكون الوقت في دوشة ولا يسمع النداء قولي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا صيتا يعني صوته جهوري بموضع عال وهو على في حتة عالية والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ بيقول دي غالبا المسافة اللي ممكن يسمع فيها النداء تقريبا خمسة كيلو ونص لو كانت الصفات اللي دي مذكورة يعني فاعتبرناها قاله في الكافي قاله في الكافي كافي ذكرناه قبل كده هو من الكتب الحنبلة الأكثر فائدة الكافي ألف بعد المغني علفه ابن قدامة بعد ما قاله المغني فكان أسبك عبارة من المغني وأتقن من المغني في عباراته وأقل سهوا فيه من المغني وترجحات الكافي لو اختلفت مع المغني تقدم الكافي لو فيه اعتراض بين الكافي والمغني يقدم الكافي والكافي عبارته تقريبا ممثلة عبارة المغني فيعتبر الكافي تلخيص المذهب من المغني ماشي. فيعتبر الكافي مهم جدا للي طالب ولذلك المرحلة اللي بعد المنار الكافي اللي عايز يرتقي في الفقه بعدما خلص المنار يبذل مجهود في الكافي بعد كده حيلخص له المغني جامد وبكأنه المغني يقرى كده هو بيأز أزلب فالكافي فيه رواية المذهب وفيه أدلة كل رواية وغالبا الرواية دي هي للمذهب الأخرى والشيخ بكرة بوزيد رحمه الله تعالى قال ان الشيخ إبراهيم بن ضغيان ألف منار السبيل تلخصاً من الكافي فيعتبر ان منار السبيل كمرحلة قبل الكافي كويسة والكافي كمرحلة قبل المغني كويسة وده الترتيب الطبيعي اللي المفروض ينسى يمشي فيه إنما يخلص المنار ويخش في المغني حاجة صعوبة والصعوبة دي ممكن تعوقه وما يكملش إنما أسهل طريق عشان يكمل يخلص الكافي خلال ست سنوات تقريباً إحنا كنا عملناها جادول قبل كده الكافي في خلال ست سنوات تقريباً وبعد ست, ست سنوات يخلص المغني تقريبا حتاخد برضو في خلال هذه الفترة ولا يجب على من يباح له القصر يعني لا يجب صلاة الجمعة على مسافر يباح له القصر لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره سافر معصية لا يباح فيه ترك صلاة الجمعة لأنه كأنه لم يكون سفر هو وأصحابه في الحج وغيره, وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه يعني نبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الحج والصحابة لما ذهبوا للحج لم يصلواش الجمعة كانوا يصلون الظهر نبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف كان إيه كان يوم جمعة ونبي صلى, الله عليه وسلم صلى فيها خطب وصلى ركعتين ظهر وركعتين عصر مع اجتماع الخلق الكثير قال إبراهيم يعني إبراهيم مين النخعي. كانوا يقيمون بالريه السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون. لا يجمعون ولا يشرقون يجمعون يعني يصلون صلاة الجمعة ويشرقون يعني يصلون صلاة العيد لا يجمعون صلحوا ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن ولا يحسب هو يعني العبد أو المبعض كلمة مبعض يعني إيه نص عبد ونص حر أو مكاتب كل دع عبيد، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، الأربعين ده شرطة حيوله بعد كده، ولا تصح إمامتهم فيها، لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعاً، والراجح إن هو يحسبه وتصحي منهم، لأن الأربعين معلوش دليل، وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، الأول الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، ما احنا قلنا هذا شرط حيقوله دلوقتي 40 عدد فيه 40 يعني يشترط أن العدد يكون 40 حيقوله دلوقتي قول عبد الله بن سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه أبو الدرقوتني وضعيف قال واحتج أحمد به وكذلك روى رو عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر وعن جابر كان أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس كل دي أدل على أنه, على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل وقت الظهر ولكن الوقت الأول إيه هو؟, هو قال هنا أول وقت العيد يعني بعد صلاة الضحى يجوز له أن يصلي الجمعة بعد صلاة الظهر يعني الناس مستعقلة ممكن يقوم ويصلي الجمعة ويمشهم ولكن الراجح أن الأدلة دلت على أنه إن كان قبل الزوال فقبل الزوال بيسير بيسير مش بوقت كثير هنا بيقول أول النهار يعني الساعة 9 ممكن يصلي الجمعة وده الأثر فيه ضعيف والصحيح أنه هو بعد صلاة الظهر أو قبلها بيسير بلعب عشر دهائي بربع ساعة بيسير يعني والصحيح أنه اللي عليه الجمهير أهل العلم إنها لا تصح إلا في وقت الظهر والمسألة ديت من المسائل التي خلف الحنبلة فيها الجمهور وتجب بالزوال وبعده أفضل يعني تجب صلاة الجمعة بالزوال بصلاة الظهر وبعده أفضل يعني تصل بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف لأن احنا قلنا أن الحنبلة خلف فيها الجمهور. ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيها في اكثر أوقاته. إنه بعد الظهر يعني. قول سلم بن الأكوح كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. ثم نرجع فننتبع الفيء. فيء يعني الظل. والظل غالبا يكون بعد إيه؟ بعد الظهر بفترة. بعد الظهر بفترة. ليس بعد الظهر مباشرة. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. الشرط الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان بيوت الشعر اللي هو خيام خيام اللي هي الشعر الجلود, الجلود والصف وغيرهم بيعملوا خيامها وكانت القبائل العرب حول المدينة فلم يمروا من النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء ده الشرط التاني أن تكون بقرية فيها أربعين واحد والشرط ده برضو فيه نظر لأنه ما دليل على أنها لا بد أن تكون في قرية والعدد وتصح في مقرب البنان من الصخراء الثالث حضور أربعين حضور أربعين يعني عند الحنابلة لو إن الجمعة فجر بيعين واحد مش هتصح ياخدوا بعضهم وروحوا جمع تاني يجمعوا ربعين على بعض ويصلهم آه ده عند الحنابلة وده مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية في رواية تانية عند الحنابلة اتناشر اتناشر واحد بس وفي رواية تالتة ما يعتبر به الجماعة وده الراجع أمام يبقى الحنابلة عندهم ثلاث روايات الرواية الأولى أربعين والرواية الثانية اتناشر والرواية الثالثة ما تصح به الجماعة والجماعة تصح بإمام ومأموم ده عشان الخطباء بيخطبه في أماكن نأية فممكن يجي المؤزن هو المؤزن بس فيخطب للمؤزن خطبه عن فضل الأزان وبعدين ينزل يصلي ده تصح به الجمعة لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد ابن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخاضمات قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا ده أثر حسن بس الأربعين مش عدد, عدد لم يأتي به الشرع إنما هم اجتمعوا أربعين نفر ده الدليل على إن أول الإسلام صلوا في المدينة أربعين واحد الجمعة كلها ثم بعد ذلك بقوا كثر الإسلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعى بن عبير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأطحى وفطر ده أثر ضعيف برضو يبقى الأثر كلها اللي وردت في الأربعين إما أثر لا لا لم يقصطوا الشرع إنما حدث حد حد حدث لم يحدث حدث توافقا لم يتفقوا يعني لم يأمروا الشرع بذلك إنما هم راحوا صلوا واجدوا نفسهم مربع أو أحد الضعيف فإن قبل إتمامها استأنفوها ظهرا يعني في النص كده والناس مشت ينزل بقى الإمام ويصلي ظهر نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر فيه جميعها وقال في الكافي وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة يعني المذهب بيقول إيه المذهب عنده قاعدة إن الجمعة بتصح لمن أدرك ركعة من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى فقياس للمذهب إن لو انفضوا بعد الركعة خلاص صلاةه بصحيح إنما لو انفضوا قبل الركعة يبقى إن شاء ظهر يعني مثلا في الركعة التانية بعد الركوع الركعة التانية السمع الله ومحمدها والناس سبتوا مشهد وتبقى ورطني ففي الحالة دي أنت يصليها يكملها جمعة لأنه على هذا قياس المذهب يعني الرابع تقدم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما ومدومته عليهما دليل على وجوبهما من سرود صحة لخطبة صحتهما يعني الخطبه يعني الاول الوقت لانهما بدل ركعتين قالت عائشه انما اقرت الجمعه ركعتين من اجل الخطبه لا اثر لا يصح شيخ الغبي بيقول لما يقف عليه بس هو غير صحيح حضرا حضور الاربعين في يعني في الخطبتين احنا قلنا ال40 اصلا مش شرط ان يكون ممن تصح امامته فيها يعني الخطيب يصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر لو عبد خطب مش هتصح خطبته لأنه أصلا مش معدود من الأربعين إنما على الراجح إنه صحيح ما هوش صرط يعني والمسافر برضو لو خطب على الراجح إنه صحيح أركانوها ستة ده كده لو واحد جاي من برة جاي يخطب وهم سافر على قول الحنابلة خطبته باطلة لان من شروط صحه الخطبه ان يبقى ايه تصح امامته فيها ولا تصح امامه المسافر فيها بس الراجح ان إنه المسافر تصح امامته اركانهما سته اركان الخطبتين سته اول هي دي ما فيهاش دليل الاركان كلها فيهاش ادله والراجح ان كل دي مستحبات الحمد لله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذب طعيف قال اليدابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بحمد الله ويثني, يحمد يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالâذان قراءة آية من كتاب الله كان, الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس ده طبعا هو مش من شروط الخطبه قراءه ايه ولكن ان الراجل هيعظ الناس بايه الا بالقران والسنه يعني هيطلع يعمل خطبه سياسيه وفلان قال وفلان عاد وبعض الناس يعني بياخطب خطبه طويله عباره ما فيهاش يعني كيف يعني تكون هذه خطبه جمعه ايه الفرق بينها وبين الخطاب السياسي اهو خطاب في جلسه بد أن تكون فيها آية لأنه هو بيستدل للناس من القرآن والسنة وتكون فيها وصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها الوصية بتقوى الله ده هنا بيقولوا من أركانها يعني إنما الراجح نعم المستحبات وموالاتهما مع الصلاة يعني خطبتين الصلاة تكون بعد الخطبتين على طول موالات لا يطول الفصل بين الصلاة والخطبة لانها لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال صل كما رايتم من السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع يعني يجهر بصوته لغايه 40 ما يسمعه ال 40 تصح بهم الصلاه والراجح ان ال 40 مش عدد يبقى يكفي واحد بس يسمع بحيث بيقول هنا حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم فرضاً الاربعين ناموا خطبوته كانت حلوة شوية فالناس نامت في كل المسجد نام هو مش زنبه هو صوته وصلوهم بس المنع منهم هم او غفلته قاعد سرحان او صممه خد بالك المسؤول صمم يعني اطرش يعني. الخطيب مسؤول عن ذلك يعني هو مش مسؤول ان هو يخطب ويمشي وساعات بعض الناس بتبقى نيته وفزدة في الخطوة رايح عشان الناس تبقى مبسوطة. رايح يبسطهم. فيحكي لهم خصص. وتبقى الخطبة كلها خصص ومش مفيدة. لا. انت المفروض نيتك انك تروح تنفع الناس. حتى لو ان هم مش مبسوطين من الكلام. بس لازم ينتفعوا. ووظفتك انك انت تغلف هذا الامر بشيء يصل الى قلوب الناس. تغلفه بقى ممكن تروي قصة. بس انت مش رايح تحكي قصة. يعني في بعض الناس الخطبه من اول لاخره ما استفدتش حاجه تحس ان قاعد يجيبك يمين وشمال او مش محضر او هو ده نظامه ويحكي لك قصه واللي يخطر على باله ويقول لا لازم تبقى تهتم بالخطبه وتعمل لها تعمل لنفسك كده سلسلة للناس اللي بتخطب يعني بحيث انك توصل الشيء للناس تقول انا عايز اخلي الناس ديت يوصل لها معنى معين ايه هو المعنى ومن خلال هذا المعنى تدعو الله عز وجل ان هو يوفقك أن هذا المعنى وتوصله للناس والخطيب هو بصراحة يعني مسؤوليته كبيرة جداً إنه هو يوصل الناس الناس بتبقى قاعدة مهمومة بس من قوة الخطيب يجذب اللي قدامه كأنه هو ايه تعرف زي السحر كده التنويم المغناطيسي ينايمه ويوصله لإيه اللي هو عايزه ده من شطارة الخطيب يعني ولا منع إن الخطيب يدرس أشياء تقومه زي مثلا الإقناع ووسائل الإقناع والتنويم و... و... المغناطيسي آه آه اللي هي إشارة الجسد والحاجات اللي هي بيدرسوها في التنمية البشرية في التواصل والحاجات دي ممكن يدرسها بحيث أنه تبقى يثق الموهبته بشيء من العلم يعني ها ها الأصمب اللي هيجيب هي عليه أنه يحضر خطبة مش مسلم مش, مش لازم يستفيد بس فرضنا أنك أنت جيت للخطبة والنور قطع وانت قاعد برا هتخل بعضك وتروح ولا يجب عليك أنك تستمر لغاية ما تصلي طول النور قطع خلاص لا لازم يجب عليك حتى لو ما بتسمعش الخطبة يجب عليك أنك تنتظر حتى تصلي مع الإمام فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وسنتها الطهارة فلم فلا تشترك نص عليه وعنه أنها من شرائتها. يعني ممكن الإمام ما يبقاش الخطيب ما يبقاش طاهر يعني من سنتها أنها يبقى طاهر إنما لما يجل يصلي يتوضأ وسنتها سطر العورة سطر العورة وإزالة النجاسة لأنه دي كل ديات من شروط صحة الصلاة وليست الخطبة سطر العورة يعني لو بانت عورته في أثناء الخطبة بحيث لا يراه أحد لا تبطل الخطبة تصح الخطبة لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة طبعاً ده أثر ضعيف يعني ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة فدل على أنه يخطب متطهران من السنن يعني ويستحب الدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذ خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على المنبر أشار بالأصبع وضع يده على الرمانة رمانة المنبر ما فيش هنا منبر او اه اللي يمسك بيها الخطيب او العصا ويشير باصبعه اذا دعا اصبعه اللي هو السبابه اذا دعا ويؤمن الناس ما قالش بقى كان الناس بترفع ايديها في في التامين لا الناس تؤمن فقط وبرده في دعاء الاستراحه بين بين الخطبتين ما فيهوش دعاء في فترة الاستراحة دي جلسة يجلسها الإمام ليس فيها دعاء لا على الإمام دي اسمها استراحة ولا استغفار ولا شيء يسكت يستريح وأن يتولاهما مع الصلاة واحد يعني من المستحبات أن يتولى الخطبة مع الصلاة واحد فرضنا أن الخطيب صوته يتعبه بعد الخطبة ممكن يولي أحد يصليه قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير وبالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها فلم يشترط أن يتولهما واحد كصلتين ورفع الصوت بهما حسب الطاقة يعني يستحب رفع الصوت بالخطبتين وأن يخطب قائما برضو دي من المستحبات إنما لو خطب جالسا فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم وتراكوك قائما سورة الجمعة قال قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب بس يكون على مرتفع لانه ابلغ في الاعلام ولانه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وقبل المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ايه على جذع شجره وسلم اللي ورد العصا ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على سيف وان يجلس بينهما قليلا السيف لم يثبت هو ثبت العصى والقوس وأن يجلس بينهما قليلا يعني يستحب أن يجلس بين الخطبتين قليلا يستريح نحن قلنا جلسة استراحة ليس فيها دعاء لا على الإمام ولا على المأموم ولا فيها رفع دعاء ورفع يد ما يقولش يجلس استريح يقول أي حاجة يقول أستغفر الله لي ولكم أستغفر ربكم يقول أي حاجة يختم بها الكلام يختم بها الخطبة قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما جلوس. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكته. فإن أبى يعني أبى, ج... أبى أن يجلس. مش عايز يقعد. ده سنة، ترك سنة أو كان, بي... أو كان جالسا. أو كان الخطيب جالسا. فيفصل بينهما بسكته. يختم الخطبة الأولى بحمد الله عز وجل أو الثناء على الله عز وجل أو صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسكت سكتة خفيفة وثم يبدأ خطبة أخرى بالحمد والثناء مرة أخرى. يعني دي خطبة لها حمد والثناء فيها مقدمة ومؤخرة وكذلك خطبة أخرى. ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة. لأن جماعة, جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس. يعني ممكن يقول الخطبتين على بعض. بس دي خطبة ودي خطبة. بعدما يخلص الأولى ويقول إن الحمد لله مرة تانية أو الحمد لله رب العالمين يحمد الله عز وجل ويبدأ الخطبة التانية. اه اه صلاه العيد خطبه احنا قلنا ان شاء الله في صلاه العيد انما يشترط خطبتين في صلاه الجمعه قال مش مشكله حتى لو بدون فاصل اه ساكته بس ويسن قصرهما والثانيه اقصر يسن قصر الخطبه والثانيه اقصر يعني الخطبه نص ونص ده مش خطبه ده انت عزلت الناس وبعدين هو هيفهم ايه من ساعة نصب هيفهم اول عشر دهي وفي الاخر ينام ويقول له الخطب بتطول كده ليه فالافضل في الخطبة انها تبقى قصيرة مجازة وقسم يا اخي انت،, انت, يعني انت عندك وقت بتوعب تحضر قسم الخطبة ساعة نصب على ثلاث خطب هديك انت بتطول في الخطب وانت يعني هتروح فيه فبعض الناس بيحب الكلام ويطلع من قصة يخش في قصة وفي النهاية في النهاية ما تحسش انك انت استفاد قصص بتصرد ما انتش قادر يعني انت كتير 99% من الناس لما بديطلع من خطبة هات كده انت بقى استطلع رأي كده استفدت ايه من خطبة اكثرهم جاي عشان يؤدي الواجب اللي عليه ويمشي انما الخطبة الجمعة مش كده خطبة الجمعة مفروضة عشان الناس يبلغ يبلغها ايمان يوصل لها ايمان دي مسؤولية الخطير مش حلو إن الخطيب يقعد ساعة ونص يخطب وفرحان بإن إن هو بيقدر يواصل ساعة ونص والناس تحت بزعلانة لا هو كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا يعني لخص الموضوع وعيد وزيد فيه أي يعني لما الواحد يطلع حفظ الخطبة بحيث إن لما يطلع أقول له أنت استفدت من الخطبة يقول لي والله الإمام قلنا كلمة واحدة بس خطبة استفدت لو كلمة كل خطبة هيطلع في نهاية السنة مليء معاني إلمانية كثيرة إنما الخطيب هو مش فاهم مقاصد الخطبة الخطيب مش فاهم مقاصد الخطبة واللي جاي جاي عشان ينام شوية في التكييف ويروح بس أبقى آخر بقولك أحسن واحد يخطف في المسجد من دولي فلان بقوله ليه قالي ده بقى من أول ما يقوله إن الحمد للغاية ما يخلص وأنا بناه يعني ما بيدينيش فرصة ان انا إيه اتبعه <تصفيق> ده احسن خطبة عنده الباقي بقى اه بيحاول ينبهه فالتاني بقى ايه يعني قلبه طبعا مش بايده فطبعا القطباء ده بس ترساله القطباء ان القطباء يتقلوا الله عز وجل ويحاول ان هم يفيدوا الناس مش لازم الناس تمدح الخطيب لا خلي الناس كلها تقول ان خطيب وحش ويستفادوا منك هو ده التنويل المغنى نيمه ما يصحوش الا في الازالة وسن قصرهما والثانية أقصر لحديث عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ولا بأس أن يخطب من صحيفة أخراء في الصلاة من مصحف يعني ممكن يكون مع وراء ويخطب منها هذا لا بأس آه فصل آخر فصل يحرم الكلاة الناس فصلت صح معلش بقى استحملوني <تصفيق> بس انتوا ان شاء الله ممكن تروحوا تذكروا يعني النفل النفل, النفل ورد عن عائشة انها كانت لها عبد اسم زكوان كانت يا امها في صلاة النفلة بالمصحف عشان نخلص صلاة الجمعة بالمرة وتطبيق عملي بقى ان اللي يطول عشان تعرفوا بس اللي بيطول بي <تصفيق> بتزهق ازاي ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه هنا المسألة ديت فيها عمق شوي يعني احنا حاول دايما انت بتدري الفقه تمسك كلمة كلمة زي ما بتتدبر في القرآن كده لما تتدبر في القرآن بتدبر بالكلمة مش بالآية ولا بالصفحة امسك كل كلمة وشوف ربنا حطها ليه وما حطش مفردات أخرى ليه هتجد ده التدبر في القرآن هنا بقى يحرم الكلام يعني يحرم حكم شرعي خلاف يسن أو بكرون الكلام خرج منه إيه؟ الإشارة يبقى الإشارة لا تحرم يعني واحد شاوري لواحد كده قال, قال له قوم ممكن تسلم عليه من غير ما تتكلم أي حركات البدن مش حرام الحرام هو الكلام والكلام أقله إيه؟ أن تتخاطب مع آخر بلفظ يسمعه تقولوا ازيك ازاي الصحه بلفظ يسمعه تحريك لسانه وشفاهه مش كلام لان الذكر او كلام قول امين مش كلام او قول صلى الله عليه وسلم مش كلام انما الكلام ان تخاطب غيرك لان ح حي... هيجي حيوصل... دلوقتي في الحديث قلت لصاحبك يبقى الحرام ان تقول لصاحبك انما واحد قال لنفسه امين اللهم أمين اللهم اجعلنا منهم ويدعوه كل ده لا بأس لا ح... ح... ح... آه صحيح حديث متفق عليه لا لا لا ح... دلوقتي كل عين بيقول والإمام يخطب يبقى الكلام محرم في أثناء خطبة الإمام يعني في أثناء الأذان يجوز الإنسان يتكلم بعد الأذان وقبل ما يخطب ممكن يتكلم بين الخطبطين ممكن يتكلم. بعد خضبة وقبل الإقامة الصلاة ممكن يتكلم. يبقى والإمام يخطب. يبقى مع خضبة الإمام. أم والإمام يخطب إحنا قلنا والإمام يخطب ديت لازم في أثناء خضبة الإمام. وهو منه بحيث يسمعه. يعني المأموم من الإمام بحيث يسمعه. يعني بحيث لو إن الإمام لو المأموم في مكان بعيد ومش سامع الإمام سقطت عليه هذا الحكم. ويجوز له ان يتكلم واحد بره والنور قطع ومش سامع الامام خالص فخلاص سقط من عليه الحكم ده ويجوز له ان يتكلم وتصحيح الجمعه يستثنى من ذلك من ان هو يحرم الكلام والامام يخطب ان يتكلم الامام مع الخطيب الماموم مع الخطيب ان يتكلم احد المامومين معه الخطيب او يتكلم الامام معهم ورد بذلك السنة ورد بذلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب فدخل واحد المسجد وجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ قال لا قال قم فصلي فأم صلى ركعتين تحيط المسجد لا الإمام اللي يقول قم فصلي وبعدين واحد تاني داخل فصلى فتخطى رقاب الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه؟ اجلس فقد اذيت يبقى دا دليل على جواز ان الخطيب يتكلم مع المأمومين والتانية بقى ان هو يجوز للمأموم ان يتكلم مع الخطيب ان حديث روه انس في صحيح مسلم ان دخل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول اعرابي يا رسول الله ايه هلك العيال اللي هو الحديث المشهور فدع النبي صلى الله عليه وسلم فمكثن سبتا كاملا والسماء تنطر مشهور. وجي نفس الرجل في القطبة اللي بعدها وقال لي يا رسول الله هلك الزرع خصة المعروفة فده دليل على ان المأموم ممكن يتكلم معه الخطيب يبقى مستثنى من الكلام ان الامام يتكلم مع المأموم او المأموم يتكلم مع الامام انما المحرم ايه ان المأموم يتكلم المأمومين يتكلمون مع بعضهم وفي دراسة حديثة على ان العقل لا يستوعب أكثر من خمسين دقيقة متواصلة بعديها بيفصل فلو إذ الخطبة أكثر من خمسين دقيقة اللي قدامه غصبا عنه بيفصل والدرس برضه وعشان كده احنا عاملين إيه عاملين فاصل بين كل درس ودرس خمسين دقيقة أو ساعة ف, ف... الدرس أهم من الخطبة فالخطيب يراعي هذه المسألة وفي نفس الوقت شرع الله عز وجل جلست لاستراحة علشان يستريح وتبدأ تاني خمسين ديئة تعد من الاول صح فالخطيب يراعي حال المأمومين في ان هو لا يطول عليهم في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت الفتحة ما احنا قلنا يا جوز نحن قلنا يجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب ويجوز لخطيب أن يتكلم معه لو ممكن الخطيب, الخطيب أراد أن يستشهد بآية فلبس عليه فيجوز للمأموم أن هو يرده في هذه الآية أو يستدل بحديث لبس عليه وهكذا ويباح إذا سكت بينهما يعني يباح الكلام إذا سكت بين الخطبتين لا ممكن يساعده آية آية لأنه لا خضبة إذن ينصط لها أو شرع في دعاء يعني يجوز الكلام أثناء الدعاء لأن الدعاء ليس من الخضبة لأنه غير واجب فلا يجب الإنصاط له وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة يبقى الحنبلة عندهم مسألة إنما ينفعش تعدد الجمعة في البلد لأن عندهم في فترة الدولة العباسية كانت الخطبة لا تقام إلا من قبل الأمير هو اللي بيقيم الخطبة في مسجد الجامع للناس فلا أحد يفتأت على الإمام بهذه الخطبة يعني هو اللي يخطب بس فعشان كده استثنوا بقى إلا لحاجة كضيق المسجد دق بالناس يجوز لهم إنهم يروحوا مسجد آخر وبعد مسافة بعيدة بيني وبين المسجد فأصلي في المسجد لجنبي وخف فتنة ويخاف الفتنة يخاف فتنة أن المسجد الآخر ده فيه فتنة كأن إمام ضال مبتدع مثلا وصوفي أو غيره فهو يصلي في مسجد آخر كل ده جائز لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا قاله في الكافي والمغني وقل لعطاء أن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه فعين تعددت لغير ذلك لغير ذلك الثلاث شروط دول إنه هو حاجة ضيق وبعد وفتنة الثلاث شروط عند الحنبلة يجوز فيهم تعدد الجمعة في أماكن مختلفة الضيق والبعد والفتنة فعين تعدد لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة السابقة بالإحرام يعني الأولى بالإحرام مش بالخطبة بالإحرام يعني بالصلاة هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها طبعاً مسألة دلوقتي ما عدتش لها وضع لأن أصبحت الجوامع الآن كلها مليئة بالناس والأعداد كبيرة والجمعة يعني لا تكاد مسجد إلا ما ينتهي الجمعة والناس في آخر الصف فدليل ذلك على أنه يعني في ضيق فده جائز حتى عند الحنابلة ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. وإن أدرك أقل نوى ظهر. دي بتاعتنا. إن أدرك مع الإمام ركعة. أتمها جمعة. وإن أدرك أقل نوى ظهر. رصت تحفظوها بقى؟ آه. إن الجمعة تدرك بركعة. إن أدرك مع الإمام ركعة. احفظ الحديث وانتذا. من أدرك ركع من الجمعة فقد أدرك الصلاة. حديث آخر فليضف إليها أخرى. احفظها كده من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك أقل من ركعة يعني لم يدرك شيء يعني أدرك بعد قيام الإمام من الركوع التاني حكملها أربع ركعات ماشي تصردنا واحد سؤال لك ويعنتم اللي يجاوبون واحد قاعد في الصف الأول وجاي مبكرا وبعدين راحت عليه نمى هو قاعد كده غفل شوية فأم يتوضه على ما توضى وجيه كان الإمام خلص الركعتين حيصال ليه أربع ركعت ركعتين أربع ركعتين أربع صح أربع ركعت لأنه أدرك من الجمعة إيه؟ ما أدركش حاجة الحديث بيقول كده من أدرك من الجمعة ركعة فاليضف هو ما أدركش حاجة هو يعني حظه عشان قام إيه راح توضى يبقى العبرة مش بيسمع الخطبة صح العبرة بإدراك الصلاة إنما يجب عليه السعي إلى الجمعة يعني ممكن يبقى قاعد في البيت بيتفرج على التلفزيون واول ما قيم الصلاه ياخد المصلاه وينزل يبقى كده ادرك جمعه هو ادرك جمعه سقطت عنه ليه جمعه انما ادرك جمعه بمعنى كتب له الثواب او اسم لا يقسم طبعا هيقسم لان هو ايه السعي الى الجمعه فسعى الى ذكر الله نعم. المسافر مش عليه جمعه اصلا ما عليهوش الجمعه أصلاً. هيتمها حتى لو مسافر وادرك الخطيب بعد الركوع الثاني هيتمها اربعه حد يقدر يقول لي هيتمها اربعه ما هي ما لهاش اثنين ليه المسافر هقول ثاني لو ان مسافر ماشي في الطريق ولاى الامام خلص الركوع الثاني هيصلي اربعه مش هيصلي اثنين ليه ايوه ما هو ما أدركش من الجمعة حاجة بس هو مسافر ممكن قصر عشان ايه عشان صلى وراء مقيم عشان صلى صح هو ما عليوش جمعة بس لو صلى وراء مقيم عليها اربعة يعني موضوع الظفر ما اعتبار لانه هو كده كده هيصلي وراء مقيم ممكن حظه بقى ان الامام اللي بيصلي يكون مسافر وإن نوى أقل نوى ظهراً قال أبو إسحاق بن شقلا شقلا القف ساكنة أبو إسحاق بن شقلا من الحنبلة المتقدمين طبقة المتقدمين ينوي جمعة لألا تخالف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد قدعه في الكافي سنة الجمعة أقل السنة بعدها ركعتين كان يصلي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ركعتين وأكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات رواه الجماعة إلا البخاري فالمجموع ست ركعتان من فعله وأربع من أمره قالوا في القواعد القواعد اللي هي القواعد الفقهية لابن راجب كتاب القواعد الفقهية لابن راجب لا الصحة ركعتين أو أربعة هو هنا جمع قال يتنين واربع يبوا ستة والراجح هي اتنين ياربع يعني الستة دي الراجح انها ركعتين او اربع ركعات هو مخير بين دي او دي واحنا بنتكلم عن قواعد ابن رجب قواعد ابن رجب قواعد على الفقه الحنبلي متخصصة في الفقه الحنبلي وهي بصراحة قواعد جامعة ومفيدة جدا كتاب القواعد قواعد الفقه البن رجب مكتوب قاله في القواعد صح؟ مش عندكم اخر حاجة قاله في القواعد؟ يقصد ويسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين حديث ذه حديث حسن الشيخ الألباني والشيخ الحيوني ضعف وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى لفعله صلى الله عليه وسلم وتكره مدومته عليهما لألا يظن أنها مفضلة بسجدة قاله أحمد وقال جماعة لألا يظن الوجوب. بالنسبة يقرأ في الفجر صورة السجدة صورة الإنسان السنة يقرأها كلها يسيبها كلها. ما ينفعش يوم جاي ايه واخد الجزء بتاع السجدة هي صورة, الـ صورة, الـ صورة, الـ صورة السجدة فيها سجدة. إنما السجدة غير مقصودة في صورة الفجر. وبعض الناس بيوم جاي مجتهد من عنده ويسيبوا الصورة خالص ومنقص صورة تانية فيها سجدة. بس هي السجدة مش مقصودة. هي الصورة هي اللي مقصودة. يقرأ الصورة كلها لو طول على الناس والناس بقى فيها مشقة ممكن يختار صورتين تانين حتى الإمام أحمد قال لألا يظن الوجوب لا يدوم عليها لأنه يظن الوجوب ليلة الجمعة ويومها من المغرب للمغرب مغرب الخميس لمغرب الجمعة اه الاعلى والغشينها قسمات مش هي تستنى برضه صونا دي ركعه ودي ركعه نكتفي بهذا